Book 2. Šešiuka. Sita tašar. Sita ašar. Metula laikai ir oras. Fusulu sana waotoks. Fusula sena waotoks. Tai metų laikai. هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه بواسيريس واسارا الربيع الصيف الربيع الصيف رودوا ايرجيما الخريف والشتاء الخريف والشتاء Vasara yra karšta. Asaifu har. Elsaifu har. Vasara šviečia saulį. Fisaifu tas tau šiems. Fi elsaifu tas to el šiems. Vasara mes mėgstame eiti pasivaikščioti. Fisaifu. نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه جيما يرا شالتا <سؤال> الشتاء بارد <سؤال> في الشتاء تثلج او تمطر Fi el šita, tuslež, o, tumter. mes mekstame, butinamie. Fi šita, nufaddilu lbaka, filbeit. Fi el šita, nufaddilu lbaka, filbeit. Šalta. El žowu bered. El إنها تمطر إنها تمطر بييوتا الجو عاصف الجو عاصف شيلتا الجو دافئ الجو دافئ. سوليتا الجو مشمس, الجو مشمس. جدر الجو صاف كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم شيندين شالت اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد